كان لهم في الحرب عزم هم كبيت العنكبوت حينما يلقاه شهم إنهم وهن ووهم كان لهم في الحرب عزم هم كبيت العنكبوت حينما يلقاه شهم خلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركان